السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الله وحده لا شريك له.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 في بيت من بيوت الله يقلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده لو لم يكن تمت فضيلة إلا هذه بأن يذكركم الله جل في أولا عنده لكفى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن سلك طريقا يلتمس فيه علما ساهل الله به طريقا له إلى الجنة اللهم جعلنا من هؤلاء يا رب العالمين ساللهم انفعنا واياكم بالاخلاص مازلنا مازلنا مع هذه المجالس العلم نتعلم عن كتاب ربنا وعن سنه نبينا صلى الله عليه وسلم يعني يدور ندور حول مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه في كتابه وفي نبيه صلى الله عليه وسلم والا فساحه في فيها ما فيها من الغبش والتلبيس والتخليط وفيها ما فيها من الجهل المركب وفيها فيها من النقل مع عدم الفهم وفيها ما فيها من تجييش الأدلة على يعني اقوال ليس لها ثمه وزن عند السلف يعني لا تكون نابعه من السلف هذه مسائل يعني صراحه والله يدم لها القلب ولذلك نقول دائما بأن الله تعالى قد يعني اعطى مواصفات دقيقه لمن يرجع اليه في عونه للمسائل فقال الله جعله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم لعلمه الذين يستنبطونه ولذلك يعني لا يتصدر في هذه الأبواب التي هي من الأبواب الشديدة الظلمة إلا من أتقن العلم فالله المستعين نسأل الله للفعل أن يعلمنا وإياكم من ممن يتعلم ليتعبد وأنشه ذلك بين الناس عندنا الكلام في أصول الفقه ما زلنا مع الأدل النبوية في القواعد الأصولية حتى ينهينا ربنا جال في علاء من منها أن هذا العلم من أعظم العلوم نفعا وأشرف العلوم قدرا وكل العلوم يرتكز او كل العلم يرتكز على هذا العلم وأيضا قد قال علماءنا بأن يعني العالم الذي لم يكن له نصيبا أو لم يتخذ نصيبا من هذا العلم لا يمكن أن يتصد للناس ولذلك نقول لا تجد فقيها مدققا محققا عاري عن الأصول بحال من الأحوال وهذا تطبيق عملي للأصول في الكلام عن أدل الأبوية في القواعد الأصولية من هذه القواعد الأصولية ما زلنا أولا مع الدليل الثاني من الأدلة وهو السنة وما تتقلمنا عن الكتاب ونحن بصدد الكلم� على السنة من القواعد من الأدلة القواعد الأصولية قاعدة تجوز رواية الحديث بالمعنى تجوز رواية الحديث بالمعنى إذا قلت بأن الأحكام ترتكز على الكتاب وترتكز على السنة فالسنة قد يجوز بعض الألماء رواة الحديث بالمعنى هذه الـ الـ الـ القاعدة صراحة ليست غير متفق عليها بين علماء الأصول بل مختلف فيها أيضا بين المحدثين بل المحققون من المحدثين يمنعون ذلك لكننا سنأتي بالأدلة ثم نبين هذه المسألة وكلام العلماء فيها الحديث الأول نضر الله امرأة قال رسول الله سلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها رب حامل فقه إلى من هو أفقه منهم وأيضا في حديث حديث هذا الحديث الـ الـ الـ نضر الله امرأة سمع مقالتي في السنن حديث ابن مسعود نضر الله امرأة سمع مقالتي يستدل العلماء به بقوله أن النظارة استحقها بحفظ الحديث وتأدية الحديث على ما هو عليه وان كان الآخرون أيضا يعني قد احتجوا بمثل هذا الحديث الحديث الثاني حديث الصحيح إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن ثم قول اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت والشاهد الذي كان فيه قال ونبيك الذي أرسلت فإن من ليلاتك ميت على الفطرة قال البراء بن عازب قال فردتهن لأستذكرهن فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت فقال النبي السلام لا قل آمنت بنبيك الذي أرسلت قالوا إن كارن السلام عليه لما بدل رسولك مكان نبيك النبي سلام أنكر عليه ذلك وقال لا قل ورسولك الذي أرسلت وأيضا حديث سلمان قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك الحديث فلا أستطيع أن أرويه كما سمعته منك يزيد حرفا أو ينقص حرفا فقال إذا لم تحل حراما ولم تحرم حلالا وأصبتم المعنى قال فلا بأس إذا لم تحلوا حراما أو تحرم حلالا فلا بأس وأيضا الحديث الأخير في هذا الباب المتفق علي بن خالي المسلم كان نبسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة والمعنى بأن هذه الحديث يتجذبها أطراف الخلاف من من يحتاج بالحديث على صحة ما يتبنى من عدم جواز الرواية بالمعنى منهم من يأخذ الطرف الآخر ويقول بجواز الرواية بالمعنى هذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء وفيها أقوال كثيرة في أقوال الاختلاف وإن كنا نرى باختزال هذه الأقوال على قولين أقول القول الأول المنع والتشدد حيطة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء لهم وجهة قوية جدا من الأدلة الأثرية والنظرية أما الأدلة الأثرية فهو قول الله على وما أتاكم الرسول فخذوا ومنهاكم عنه فانتهوا فالجزم في قوله ما أتاكم بالنص إلى بالمعنى وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله مرئا سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها ربح العام الفقه لمن هو الى من هو افقه منه من وجهين الوجه الاول انه قال نظر سمع مقالتي فوعاها وعاها على وجهها حفظاها على وجهها ثم بلغها كما حفظها والوجه الثاني من وجه الدلاله قال ربح العام الفقه لمن هو افقه منه والمعنى بانه ستترتب احكام فقهيه على هذا النص فلابد أن يكون نصا نبويا لأنه ستترب... ستترتب عليه الأحكام الفقهية فلا يكون إلا على النص واستدلوا أيضا على ذلك بأن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ورسولك الذي أرسلت البراء قال لهم صلى لا قل الذي آمنت بنبيك الذي الذي أرسلت لا تقل ورسولك فقالوا اذا دلاله واضح جدا لما أنكر عليه السلام أنه النبي في معنى رسول بل الرسول نبي وزياده يعني هو لما بدل النبي السلام قال قال فاذا خصمت جعك فقل آمنت بنبيك الذي أرسلت هو قال آمنت برسولك الذي أرسلت والرسول نبي وزياده يعني لم يبدل قال الرسول نبي وزيادة ومع ذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا قل ونبيك الذي أرسلت ومن من ناحية النظر هم يقولون بأن الأحكام المتعلقة بهذه النصوص أحكام مترتبة على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومره بالمعنى يمكن أن يحيل, يحيل المعنى عن عن أصله وأيضا أن يرتب أحكاما لم يكن يريدها النبي صلى الله عليه وسلم فتقول بعد ذلك إلى أن كل أحد يتكلم بما فهمه من النص ولا يروي النص والنص قد يكون المراد منه غير الذي فهمه الراوي فلا تكون زريعة للعب بمثل فلا يصح حفاظا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يخشى أن ينزل تحت قول السلام من روى حديثا يرى أنه من الكذب فهو أحد الكاذبين فهو أحد الكاذبين القول الثاني هو قول جماهير المحدثين من الخلف والسلف أولا أصحاب القول أول هم مالك وأحمد وقبل هؤلاء عبد الله بن عمر يشدد جدا في هذا الباب ابن عمر يعني لما جاءه رجل وتكلم في مسألة غير حرفا واحد قال أخطأت او رد عليه ذلك وأنكر وبين وصح له الحرف الذي أخطأ فيه وابن سرين أيضا كان متشددا جدا في هذا الباب لذلك بعضهم عندما رأى يعني انا ما أذكر من رأى رؤية بأن ديك يعني أخذ لها فأعطاها الآخر لمعها وأعطاها فوق ما هي عليه والثاني أعطاها أقل ما كانت السرس أعطاها مستوية كالرجل حافظ من المحدثين لا أذكره الآن لكنه لما تكلم قال الذي روناقها هو الحسن البصري لأنه جميل العرض وكلامه عليه هالة النبوة قاله الذي أعطاه على ما هي عليه هو فلان أنا ما أذكره الآن والذي يعني أنقص منه هو ابن سرين ليش لأنه يخشى يقول يعني يراجع نفسه هل هذا الحرف هو الذي قال هو الذي قاله ابن عمر مثلا عن النبي السلام أم هذا ليس بهذا الحرف فيسكت فيسكت على ذلك ولا يأتي بالحديث على وجهه لأنه إذا انخرم عنده حرف لا يستدل غيره بشدة التحري الذي هو فيه في مسألة النقل على نفس النص القول الثاني قول جماهير المحدثين من السلف والخلف هذا على الأقل لو تكلمنا سنقول كفى الكفة الأولى عندنا الكفة الأخرى فيها ما فيها من العلماء من علماء الصحابة وأعظم ما نتكلم به هنا البخاري جبل الحفظ وصنيعه في الكتاب الذي تلقته الأمة بالقبول يدل على ذلك شاهد على ذلك فكثير من الأحديث أو, أو بعض الأحديث التي رواها الإمام البخاري كانت بالمعنى رواها بالمعنى فالحق بأننا نقول بأن جماهير السلف والخلف يقولون بجواز الرواب بالمعنى واشترتوا لها شروطا كما سنبين هذه الشروط لكن هؤلاء اتفقوا على جواز الرواب بالمعنى ولهم في ذلك أدلة كثيرة جدا قالوا أما الدليل من القرآن في أحد ممكن يتخيل إيش الدليل الذي يكون من القرآن الذي يعضد ما يقولون خلاص يبقى كما قال نعم هذا الصيح هم يقولون الآن لما يكلمنا أن الله يجعل عن موسى عن ابراهيم اللغات مختلفة وهو يكلمنا بأي لغة باللغة العربية يبقى بالمعنى ولا غير المعنى بالمعنى هذه دلالة وضحة جدا أنه يكلمنا عنه بالمعنى وموسى يسألون لما جاء وقال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني هل كان هذا هذا بالعربية أم بالعبرانية بالعبرانية فإذا نقلها الله لنا بالمعنى وايضا إبراهيم عليه السلام وكلام الله على الإبراهيم كانت بالمعنى وليست نصا فالغرض المقصود أن هذا دلالة واضحة جدا في القرآن أن الله نقل لنا أخبار الأمم السابقة وكلام الأمم السابقة بالمعنى فهذا في إشارة تجويز النقر بالمعنى والقول والدلالة الثانية والاستدلال الدليل الثالث يستدلون به حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قال في السلام إذا لم تحلوا حراما ولا, ولا تحرموا حلالا وأصابتم المعنى فنبأس هذا حديث في, النز... في النزاع لكن هذا الحديث لم يصح هذا الحديث موضوع قال بعض علماؤنا بعض علمائنا هذا حديث موضوع لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم استدلوا بأدلة أخرى كثيرة من هذه الأدلة في أعموم قا... قا... أن النبي السلام كان إذا... إذا أراد أن يدعو أحد الإسلام بعث إلى قومي بعث إلى, ال... إلى... إلى... إلى أمراء البلاد ببعض الولات او بعض الذين يئمنون بامر النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب الاليم فيقرا لهم ويترجم لهم بالمعنى في قول سلام بسم الله من محمد رسول من محمد رسول من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عظيم الروم فرقل قال الله أن السلام أسلم تسلم وإلا, عليك وإلا فعليك اسم الأريسيين هذا ما, ما, ما يمكن أن نقول بأن السلام كتبه له بالإنجليزية سلام لا يكتب العربية هو أمي أصلا صحيح فهو لما, لما, لما قرأ على إهرق ترجم له بالمعنى وهذه دلالة وضحة بالاتفاق أنه لما ترجم بالمعنى لهم فيها دلالة على جواز الرواية بإيش الرواية بالمعنى للسلام أقر بذلك وأيضا صنيع الصحابة يعني كتب السنة طافحة بهذا الباب صنيع الصحابة يظهر ذلك وأن جابر بن عبد الله لما سئل عن حديث قال أتظن اننا نأتيك بما قاله النسلم قريب من ذلك أو حول ذلك أو هو ذلك فهو يقول بالمعنى وأنا أيضا يقول أنه ما من أحد وصل الحديث عن النبي السلام بنفس النص الذي قاله النبي السلام هم يقاربون المعنى في هذا وأنت ترى في حديث الحيطة من ابن مسعود كان يقول حديثهم يقول أو كما أو كما قال أو كما قال دلال أنه يروي بالمعنى وإذا شك في شيء قال أو كما قال وكما قلنا الواقع يشهد لذلك حديثنا لو ضربنا مثلا بهذا حديث بولي الأعرابي في المسجد هذا الحديث له أكثر من 13 رواية مختلفة أو 9 رواية مختلفة كل, كل هذه الرواية مختلفة طبعا لا نقول بأن القصة متعددة وأن يعني عشر من الأعراب دخلوا عليه السلام فعلوا ذلك هذا خطأ مبين هو رجل واحد والدخول في مكان واحد وإلى مسجد واحد والفعل واحد أنه أخذ بنحية المسجد وإيش وبال لأنه أول ما دخل يعني في بعض الوقت قال أول ما دخل قال الله مرحمني وارحم محمدا وأنا ترحم أحدا أب... بعدنا ثم ذهب إلى نحية المسجد فبال الرؤى الأخرى أنه ذهب أولا أول ما دخل وسلم ذهب إلى نحية المسجد وبال فبعدما بال هم الصحابة به فلما هم الصحابة به فقال يوم لا لا تزلموا لا تقطعوا عليه بوله او با با با بوله ثم بعد ذلك ناداه مسلم وقال له ان هذه المساجد لا تصلح لا يصلح فيها من من عمل الناس إن انها لذكر الله جل في علا فقام فقال اللهم ارحمني وارحم محمد لا يرحم احدا بعدنا التقديم والتخير هذا استجازه الصحابه الان ما قالوا هذا من الاول والثاني قال لا اتبع الدعاء كان تبعا لما كان الرسول هينا لينا رفيقا به في التعليم وايضا في النص لانه قال قال لا تقطعوا عليه بوله وفي قال الرسول لا تقطعوا عليه بولاته وفي قال الرسول اهريقوا عليه ذنوبا من ماء وفي روايات اخرى قال الرسول صبوا عليه سجلا مما فكل هذه روايات مختلفة واختلافها ظاهر جدا عند العلماء ادي روايات مختلفة في قصة واحده في رجل واحد في ايش في حالة واحدة تدل دلاله واضحه جدا على الجواز او جواز الروايه بالمعنى ففعل الصحابه يقر بذلك ولذلك قال انس جزما باننا لم, ل... لم يعني لم ننقل لكم نص كلام الرسول ولكن ما يقارب كلام النبي... النبي صلى الله عليه وسلم العلماء بعضهم يعني اشترطوا شروطا لجواز الروايه بالمعنى وقالوا الشرط الاول ان يكون الراوي عالما بالالفاظ ومدلولات الالفاظ هذا امر صراحه مجمع على الاشتراط به لانه اذا لم يكن بالمعاني وبمدلات الألفاظ فإنه سيترتب على ذلك الأحكام لأنه ما من نص جاء من سلام سلم إلا ويترتب عليه حكم فلابد أن يكون خبيرا بالمعنى حتى لا يعني تتبدل الأحكام بعد معرفة المعنى أيضا يكون الرؤو خبيرا بما يحيل المعنى خبيرا بما يحيل المعنى لأنه لو كانت الكلمة من الأضاد أو غيرها فإذا أتى بها على غير وجهها يحيل المعنى كليتا يكون المعنى فيه الجواز ثم هو يأتي بلفظة يحيل المعنى من الجواز إلى الحرمة أو يكون المعنى على الوجوب فياتي فيحيل المعنى من الوجوب إلى التحريم فهذه المسألة أيضا مشترط متفق عليها في الاشتراط لمن يروي بالمعنى الاشتراط الثالث هو مهم جدا هو أنها يعني يشترط عند العلماء ألا يكون اللفظ متعبد به ألا يكون اللفظ متعبدا به لأن اللفظ المتعبد به يجب أن يأتي به على وجهه وهذا أصل أصيل يرد على الاحتجاج بحديث لا قل ونبيك الذي أرسلت فقالوا يبقى إذن لا يكون اللفظ متعبد به فإن كان اللفظ متعبد به فلابد أن يأتي به على وجهه هناك شرط آخر مهم جدا في هذا الباب وأن يكون الحديث من جوامع الكلم لكن يا ترى لما اشترطوا هذا الشرط لما اشترط العلماء على أن إيصال الحديث بالمعنى يجوز بشرط أن يكون هذا الحديث من جوامع الكلم صيح لكن ممكن يقارب نعم ممتاز هناك بقى فوق ذلك طالما انت لغه عربيه يبقى لابد ان تاتينا بما هو فوق ذلك كلما كثر الكلام كلما كثر السقط طيب لكن احنا نقول بقى ما فوق ذلك ممتاز انت موفق يا ابني في شيء وراها بقى اللي عندك بتقبل يد امراتك قبل ان تنزل بتقبلها في شيء خفي خلف السطارة بتعمله فبتوفق نعم هذا هو جوامع القل... جوامع الكلم لنمسالة اعجاز من باب المعجزة فلا يجوز ولا يستزجز احد ان يتكلم بالمعنى وان يصل الى بحال من الاحوال وهو من باب الاعجاز للنمسال النادي خلافة للاشعراء الذين... الذين يرون بانه لا يمكن ان نقول بتصديق النبوة الا بايش بالمعجزة الحسية فقط ويقول لا من باب المعجزات ايضا جوامع الكلم من باب المعجزات الداله على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فجوامع الكلم دال على صدق رساله وهي من معجزات النبي صلى لذلك لا يصح أن يروى بالمعنى واما الرد على وهذا الراجح الصحيح لا, لا محيد عنه وهذا صنيع البخاري فلذلك نرد على من قال نذر الله امرئ سمع مقالتي يحتجون بها علىنا انه لا بد ان ما يقال وياتي بالنص ف يعني ينقله فنقول في الحديث رد عليكم السياق نفسه من المفسرات طالوا كيف قلنا اما قالنا النبي صلى الله عليه وسلم نذر اللهمران سمع ما فوعاها فادها اكمله كما اهو كما هو الان كما و كما الكاف ده دل على مساله التشبيه القريبه هي من معنى فيها, فيها من السياق دلاله واشاره على جواز الروايه بالمعنى هذا الراجع الصحيح وأما في حديث ورسولك الذي أرسلت او نبيك الذي أرسلت فالتوجيه نقول نحن نتفق معكم على هذا الحديث لكن نقف عنده لا نوسع الدائرة لا نعممه هي حالة خاصة في الألفاظ المتعبد بها فنقف عند هذه الألفاظ المتعبد بها وبهذا يكون الأمر يعني اتضح بأنه يجوز للرؤية بالمعنى لكن أريد أن ألفت الانتباه أن بعض العلماء يقولون عند النقل ما يصح يعني انت انت لو بتصنف كتاب وتريد أن تستدل او تريد ان تأتي بتدميع الأدلة الكتب عندك مدو... السنة مدونة ف... ف... ف... فليس لك ان تستجيز ان تروي بالمعنى أن تتأخذ اللفظ الموجود في الكتب وتنقله ولا تكتبه بالمعنى الأمر واسع عندما تلقي درسا عندما تلقي خطبة عندما تحتج بالمذاكرة او المناظرة مع الآخرين فلك أن تستدعي الحديث بالمعنى ولا تحجيل عليك بذلك ما دمت لا باللفظ كنت أدرس مع دكتور مصفر بن غرام الله دوميني اللي هو يعتبر الباني الرياض ده فحل في الحديث فكنت بتكلم معه على أننا انا اصابتنا العجمة. فهل نستذئ نستجيز ونحن قد اصابتنا العجمة بالمعنى قال يعني هناك بعض الأحاديث أو الآحاد التي يستصعب فهمها على كثير من الناس لكن كثير من طلبة العلم ولو لسه في بادئ الطلب سيعرف ويعلم ويتعلم ويفهم كلام من السلام ويعقل أن السلام مراده هذه شريعة غراء جاءت بسهولة ولين يتعرف عليها الجميع فلذلك يجوز لطالب علم المتدئ أن يروي الحديث بالمعنى هذا بالنسبة لهذه المسألة وهذه الأدلة على هذه القاعدة التي نتكلم عنها القاعدة التي تليها يجوز للراوي تقطيع الحديث يجوز الراوي تقطيع الحديث يعني هذا تقطيع الحديث هو أن ينقل بعض في مواضع وبعض آخر في مواضع آخر, آخر أن يأتي بجزء من الحديث ثم يعني في مكان آخر يأتي في جزء آخر هذه المسألة اختلف فيها العلم على قولين قول بعض المتشددين قالوا لا يجوز تقطيع الحديث لأن تقطيع الحديث سيش سيحيل المعنى ورجعنا للمحظور الأصيل الذي اتفقت عليه الأمة أنه لا يجوز إحالة معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك قالوا جزما يجب عدم تقطيع الحديث أنه وسيلة إلى تقطيع إحالة المعنى وهذا كلام فيه خطأ وأيضا الواقع يعني يصدق جواز ذلك لأنه قد يستدعي المحدث او العالم الجزء الشاهد من الحديث الشاهد من الحديث كما قال مسلم ثلاث جدهن جد هذلهن جد هذا الرجل الآن رجل كان قاضيا وجاءت هند وزيد هند وزيد تخاصم تشاجر فجاء زيد فابتسم لها قال أنت طالق طالق طالق وابتسم وضحك لأنها لما قال أنت طالق خرت مغشية عليها ثم لما استفاقت قالت طلقتني هانت عليك العشاء قال كنت أمزح معكي لكني اردت اخافتك ولكني امزح معك لا استطيع العيش من غيرك فقالت لها ان المساله ليست بهذه ولا فيها ما فيها من المنع فنذهب الى القاضي فذهبوا إلى القاضي كان القاضي بقى شفعيا مالكيا دعك من هذا القاضي نظر فقال ما بك قال يعني كنت أمزح مع امراتي فقلت انت طالق مزحا فقالت المراه ايقع الطلاق أم لا يقع الطلاق هنا القاضي قال بانت منك بينونه كبرى وكان القاضي يعني حاسما في هذا الباب بك الرجل وبكت المرأة وطلقت فقام الرجل يريد منفزا فقال اتقضي بغير دليل ما دليلك على ذلك القاضي نسي ما الدليل حتى دعا ربه ان يأتيه الدليل فست على الاقل استذكر قول الانسلام سلاث جدهن جد وهزلهن ايش جد فقلنا له اذا يكفيك ان تقول الطلاق وتقف لان شاهد الامر الذي اتكلم فيه وطبعا الطلاق والعتق والنكاح طيب هو الرجل القضية عنده قضية طلاق أم نكاح أم عتاق طلاق فيجوز له يقول له قالم سلام سلاس جدهن جد وهزلهن جد الطلاق ويقف هل سيعطبه أحد هل سيرجعه أحد هل يقول أحد أنت أحلت المعنى عن أصلي لا فهنا يستحضر القاضي يستحضر المحدث يستحضر العالم جزئية الشاهد من الحديث هنا قطع الحديث ولم يحل المعنى ولذلك يعني بالاتفاق المحققين أنه يجوز وهذا صنيع من البخاري يعني أنت خنظر إلى كتاب صيح البخاري وترى كيف قد حتى بعض العلماء قدم صيح مسلم على صيح البخاري بسبب هذا قال يتعبنا جدا حتى نلملم شمل الحديث فنأتي به هنا موضع وهنا موضع وهنا موضع طبعا هذا لا يعلمه إلا من أنه بلاء الرفعاء صنيع الإمام البخاري أرفع بكثير من صنيع الإمام المسلم حقا يمكن أن تتعف في البحث عن, عن الحديث لكن البخاري هنا يعطيك الفقه من الحديث وقلنا بأن المقصود الأسمى من المتون فقه هذه المتون لذلك قال الشيخ الإسلام المتامية إذا جاك الحديث فلك فيه طريقان إذ سنده وفهم متنه وفهم المتن هو رأس الأمر فالبخاري هنا يبين لك الفقه الراقي السامي الذي يتفقى بألمان مخاري في التبويب وأيضا في تقطيع الحديث يأخذ الشاهد من الحديث يستشهد به ويكون الأمر على ذلك السامي إذن يجوز تقطيع الحديث نعم يجوز تقطيع الحديث وهي مسألة أو هذه القاعدة أيضا مرتبة على القاعدة السابقة وهي جوازر وهي بالمعنى القاعدة التي تأتي تلي هذه القاعدة قول الصاحب أمرنا بكذا نهينا عن كذا هل تحمل على الرفع أم لا القاعدة أمرنا بكذا قول الصاحب أمرنا بكذا نهينا عن كذا تحمل على الرفع تحمل على الرفع وقد استدل العلماء لهذه القاعدة بقول كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة دخلنا في وعكة الآن فقهية ما ندل نفصلها لكم أم لا والحديث الثاني نهينا عن, التباع عن التباع معطية قد نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا هذه مسألة أيضا شقية من الأهمية بمكان عامة مسألة أمرنا او نهينا هذه المسألة فيها خلاف العلماء قال جمهور العلماء يحمل الأمر والنهي على امر النبي ونهي النبي يعني أمرنا او نهينا الامر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الناهي هو رسول الله يبقى هذا الحديث في حكم الرافق. لما تقول المعطية نهينا عن اتباع الجنائز يبقى كأن النبي قال لا تتبعوا الجنائز يبقى نهينا النهي من الناهي النبي سلام يعني هذا في حكم المرفوع هذا الحديث في حكم المرفوع خالف بذلك بعض الأصليين وأيضا بعض المحدثين لأنه اشترط شرطا كما سنبين بأنه لابد أن يقول في زمن النبي يعني كما يقول كنا نفعل كذا لابد أن يضيف ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم الاحتمالية واردة أن يكون الآمر هو من أبو بكر أو الناهي هو من أبو بكر فقال الاحتمالية واردة وإن كانت الاحتمالية فلا يصرح ان نجزم بأنه مرفوع ومن الأصولين الكرخي والسرخصي والجساص وأيضا من الشفعية إمам الحرمين قالوا هذه الصيغة لم, لم يكن فيها التصريح بالسماء من المسلم والأصل في حديث النبي ان يصرح الصحابي قال رسول الله سمعت رسول الله اخبرنا رسول الله انبهنا رسول الله فلما لم يقل ما الذي حمله على الا يقول ذلك فلو كان سامع الشرف كل الشرف انه يقول وكنت في مجلس النبي فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا اخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بكذا قال لي كما قال ابو هريره اوصاني خليل بي وقال ابو ذر اوصاني خليلي بان بان وما سجد عبد سجده لرفع الله به درجه حط عنه بها خطيه فقالوا معنى أن الصحابي الجليل حاد على التصريح عن التصريح بالسماع دلالة واضحة جيدة أنه لم يسمع من الناس المسلم أو شك في السماع من الناس المسلم ولو كان جزما لقال أخبرني سمعته قال فلما لم يجزم إم أقل الأحوال أنه احتمال الشك وارد وان كان احتمال الشك وارد فالأصل الحيط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار الغرض المقصود قال العلماء إذا أمرنا نهينا لا يكون له حكم الرفق. الراجح الصحيح في ذلك بأن أمرنا أو نهينا لا يمكن أن تكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجرى أحد من الصحابة في وجود النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر وأن ينهى والقرآن شاهد على ذلك إيش الدلالة من القرآن؟ ممتاز هي الآية هكذا قال الله ودعاله لا, لا تقدموا بين يدي الله ورسول ولو أمر بوجود النبي صلى الله عليه وسلم فقد تقدم بين يدي الله ورسوله ولا يمكن للصحابة أن يفعل ذلك لذلك قلنا بأن لفظ أمرنا نهينا لا يمكن أن يكون إلا مرفوعا والأدلة على ذلك كثيرة عندنا مثلا في قول مقدم صحيح مسلم عائشة رضي الله عنه تقول أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليهم من الامر. النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لما دخل علي بن ابي طالب على النبي صلى وكان بجانبه ابو بكر فقال نظر ان سلام لم يجد علي بن ابي طالب مسكنا ولا مكانا يجلس فيه حتى افسح له ابو بكر وقال ها هنا مكانك يا ابا الحسن هنا مكانك يا فقال له النبي صلى يا ابا بكر لا يعرف الاهل الفضل فضلهم الا أهل الفضل. وهذا أصلاً أمر من القرآن يؤتي كل الذي فضل فضله فعائشة تقول أمرنا أن ننزل الناس منازلهم في أدلاء واضح جداً أن هذا الأمر جاء من النبي السلام وأيضاً ابن عباس رضي الله عنه أرضاه لما أخذ بخطام ناقة زيد بن ثابت فقال له زيد بن ثابت خلي الناقة يا ابن عباس ويريد أن يردد على مسامع مكانة ابن عباس قال خلي الناقة يا ابن عم رسول الله فنزل ابن عباس فقال والله أكد أمرنا أن نصنع بعلم وما يقول أمرنا من الامر النبي طب ومن وين ترى بحديثنا وسلم ليس منا من لم يعرف من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه ايضا الذي قال انما العلماء هم ورثه الانبياء وايضا عائشه رضي الله عنها لما جاءتها معاذ رضي الله عنه ارضاء تسألها على الصيام والصلاه هل تكوني حائضا إذا حاضت لا تصلي ولا ولا تصوم طيب لما تقضي الصيام ولا تقضي الصلاه فانتهرتها عائشة رضي الله عنه وقالت أحرورية أنت من الخوارج أحرورية أنت كنا كنا نصنع ذلك في زمن المسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة فأذعنت معاذة كنا نؤمر من يأمر عائشة رضي الله عنه هنا هنا في اسقاط لفرايت لهذه المسألة أعظم مما تكون فيها اسقاط لفريضة وهي أهم فريضة بعد الشهادتين ألا وهي الصلاه وفيها اسقاط فلا يمكن أن يكون هذا الاسقاط الا بأمر من الوحي وهم النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاه نعم. ها حتى لو الحديث الا الأخرى ما فيها ما فيها ايضا التصريح قالت كنا نؤمر بقضاء الصلاه في روايه الصحيحين متفق عليها ولا نؤمر بقضاء كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء فيها الدلالة أيضا واضحة جدا على أن الامر هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الراجح الصحيح قول الصحابي أمرنا او نهينا أو نهينا هذه تحمل على ال... ال... ال... ال... ال... الرفع أيضا من القواعد التي تتعلق بهذا الباب وهي آخر القواعد في الأصول اليوم إن شاء الله وهي قاعدة قول الصحابي من السنة كذا هذه من السنة لا تحمل إلا على سنة النبي السلام إذا قال الصحبي من السنة كما أيضا في قول أنس بن مالك رضي الله عنه الرضاه قال من السنة أن يبيت عند البكر سبعا وعند السيبة وعند السيبة سلاسا فيبيت عند البكر سبعا قال وهي السنة من السنة أن يبيت عند البكر سبعا يعني رجل متزوج وعدد فتزوج وتوعا يعني كأنه إيه كأنه شرع قد انطمص أو يراد به الانطماص مع أن في هذا الزمان صار إن لم يكن واجبا صار متأكدا مستحبا متأكدا وقد قال ابن عباس كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء والأصف النكاح التعدد قال الله رعلا فإن كانت واحدة قال الله رعلا فإن خفتم ألا تعديلوا فواحدة أو مملكت لكن قبلها قال إيش مسنا وثلاث ورباع مثنى وثلاث ورباع وهذا الأصل هذا التأصير العام وفعل السلام يدل على ذلك وفعله ما مات الصحابين قط على امرأة عن امرأة واحدة فإذا تزوج على امرأة امرأة كانت إن كانت بكرا فيبيت عندها سبعا وإن كانت سيبا يبيت عندها ثلاثا ثم تكون الدورة ليلة وليلة بالعدل والإنصاف إلا أن تسقط الأخرى حقها هذه مسألة أخرى كما قالت عيشة أردناها ارضها وهذا زواج المسيار يعني يتكلمون عنه ليلة نهار وهو جائز, جائز ليس فيه شيء الأصل في هذه العقود بهذا الباب بأن امرأة لها حق أسقطته فلاها أن تسقطه ولها أن تطالب به بعد إسقاطه لكن ليس لها تغزية رجعة يعني لو أسقطته شهرا وجعت بعد شهر واقفة قالت لا أريد العد في القص لها ذلك أن تطالب ولها أن تطالب وله أن يطلقها أيضا لها أن تطالب ولكن ما مضى ليس لها أن إيش أن تطالب به لأنه قد ساقط حق أسقطته وهذا أصل تأصيل الشرع العام أن أي امرأة أو أي رجل او أي مكلف له حق له أن يسقط هذا الحق النبي السلام قال لا يخطب أحدكم على خدمة أخيه لا يبيع أحدكم على بيع أخيه صحيح؟ وقال لا يخطب أحدكم على خدمة أخيه إلا أن يترك أو يأذن أهو أسقط حقه وأذن ولذلك عايشة رضي الله عنه أرضاه في الصحيح بيانت بأن المرأة كانت تدفع الدر الدر عليها بأنها تسخد بعض حقوقها والحديث صحيح جدا صريح بأن سودة بنت زمعة رضي الله عنه أرضاه لما كبر سنها وعلمت أن لا رغبة فيها من النبي صلى الله عليه وسلم جاءته وهي انا أرى أنها من أذكى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أمرأة حظيت بأن تكون أمة للمؤمنين وأنها تنخلع عن هذا اللقب دنيا وأخر لذلك جاءت لنبي صلى الله عليه وسلم فق أعلم أني, أني كبر سني ولا رغبة لي في الرجال ولا أرب لك فيا ولكن أني أريد أن أحشر معك زوجا لك ثم قالت أعطي ليلاتي يا زكية زكية تقية نقية ذكية أعطي ليلاتي لمن لاحب النساء إليه من عائش فحيي هلا وهلا وسهلا فقالت ليلاتي لعائش فردي النبي فكانت مصالح كاد يطلق فلم يطلق فأسقطت لأحقها وليلته فهذا صريح في هذا الباب لو أسقطت المرأة ليس فيها ثمت شيء لكن الغرض المقصود من الشاهد لما يقول أنس من السنة المبيت عند البك سبعا وعند سيب ثلاثا لما قال من السنة يبقى لا يمكن أن تكون إلا سنة من إلا سنة عمر بن الخطاب رضي الله الله عنه هذا خطأ أنا آسف وهمت إلا أن تكون سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا من ذلك قوله السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرجلين المهديين من بعد هذا فيها إشارة إلى مدخل لقول بعض الرحمن الذين يقولونها لا يمكن أن نقول أن من السنة تكون سنة النبي فقط لأن, لأن فعل الصحابة ايضا سنة لا سيما, لا سيما الأئمة الأربعة والخلفاء الأربعة أيضا حديث علي رضي الله عنه ورضاه قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر أربعين قال وكل سنة وأنا أهوى أو أنا أميل إله الأربعين معناه هو وفق عمر الخطاب قبلها في الجلد بإيش بثمانين لأنه لما استشار عمر الخطاب الصحابة وهذا الذي جر بعض العلماء يقول بأن الخمر ليس لها حد خمر أصلا فيها التنكين من ولي الأمراء لكن ليس لها إيش حد يعني ليست حداً وهذا في في خطأ مبين لانه الخلاف يقولون الحد, أو أو الحد يصل الى 40 او يصل الى 80 لكن هو لما استشار قال عبد الرحمن بن عوف اذا شرب هذيا واذا هذيا استرى وحد المفترى 80 هو عمر لما استشارهم مع ان عمر قد قد, قد راى بام عيني. بل يجوز ان نقول قد ضرب بالجريد مع من ضرب في جلد الخمر أربعين أنه جلد أربعين ما الذي جعله يستشير لأنه وارد الناس قد تتايعوا تتابعوا في استباحة او في الاستهانة بشرب الخمر فأراد أن يوقف الأمر فقال بذلك لكن علي بن أبي طالب قال لا والأسد عندي أن أقف عند, إيش؟ عند سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن الغرض أنه قال وكل سن فسمى فعل عمر بخطاب سنة رضي الله عنه وارضاه أيضا حديث, حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده قال من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا هذه الأحاديث صراحة يحتج بها بعض العلماء على أن قول الصحابي من السنة كذا أن هذه السنة لا تكون مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا قال به المخالف في مسألة رواب المعنى وهو الكرخي وأيضا بعض الشافعية قالوا بأنها لا تكون سنة لأن السنة مترددة بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين سنة الخلفاء الراشدين قالوا أيضا حديث من سن سنة بالعموم سنة حسنة قد تطلق, قد تطلق السنة على ما هو أعم من أن يكون موقوفا على النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على الصحابة فالعمل الحسن الذي يؤتس به يقال فيه سنه لانه قال من سنى سنته في الاسلام وهذا خطأ بين ايضا يعني هذا الكلام من الاصولين خطأ بين وجمهور المحدثين والباب باب المحدثين ليس باب الاصوليين وجمهور المحدثين لا الحق انا باب انه ايضا من باب الأسلين الأسلين من السلف والخلف يقولون الصاحب من السنه هي سنه نبي هذا التاصيل العام هذا التاصيل العام الا ان تاتي قرينه تثبت ان المقصود ها سنه صحابي فهذا التاصيل العام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي عليكم بسنتي فإذا قال الصاحب ان اذا قال الصاحب من السنه كذا فلا تكون الا مرفوعه للنبي صلى الله عليه وسلم يصدون الباب هذا التاصيل العام إلا ان جاء الا ان تاتي قرينه ولذلك ان علي بن ابي طالب لما قال قال جلد النبي جلد ابو بكر جلد وكل سنة قبل قليل هو الآن تضبط لنا يقصد بها أن كل فعل من هذه الأفعال سنة لكن الحق بأننا يمكن أن نطبق هذه القاعدة على قول التابعي إذا قال التابعي كالمسيب بن المسيب لما قال مثلا في ديئة الأربعة أصابع في ديئة أصابع المرأة قال سنة وسكت فلما قال سنة قد تكون سنة عمر قد تكون سنة أبي بكر قد تكون سنة الخلفاء الراشدين المهديين وقدتكم سنة النبي السلام فقول التابعي السنة كذا من السنة كذا هذا الذي لا نجزم به أنه من المرفوع لأنه قد يقصد بذلك سنة الخلفاء والحديث صريح, صريح جدا حديث العرباض من سريعة في مستد أحمد وعضانا رسول الله سلام معاذة بليغة فقلنا يا رسول الله كأنها معاذة مودع فأوصنا قال عليكم بالسمع والطاعو إن تأمر عليكم عبد الحبشي يا رأسك أنه زبيبة ثم قال النسلم وأنه من يعيش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا كان قائلا يقول وكيف النجاة فقال النسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديينة من بعد سنة الخلفة الرجيلة المهدينة من بعد عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وفي رؤية النساء قال وكل بدعة ضلالة, أو وكل بدعة ضلالة وأيضا فإننا السلام قال اقتدوا باللدين بعد أبي بكر وعمر إي يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا بعضهم أوقف السنة على على أبي بكل وعمر السعر رجعنا على الخلفاء الرشيدين بل ممكن أن نقول أنها عن الصحابة إن قاله التابعي لكن القول من السنة كذا فيها دلالة واضحة جدا على أن هذا المقصود به هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها مرفوعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك في الحديث أنه قال من السنة أن الحديث الأول في قول بعض الصحابة قال من السنة وضعوا الكف على الكف في الصلاة تحت السرة تحت السرة وعلى الحديث وأن كان فيه بعض الكلام لكن احتج بي علي ابن أبي طالب على أن يضع اليد اليومنا على اليسرى تحت الخاصرة تحت السر يعني على الخاصرة وهذا قول أهل الكوفة قول أبي حنيفة وأيضا في قوله السلام إذا من السنة إذا تزاوج البكر على سيب أقام عندها سمعا كما بينا الحق بأن نقول وضعوا الكف على الكف عشان حتى لا يختارت عليكم الأمر الفقهي وضعوا الكف على الكف رجع فيه, فيه أنه اليمنى على اليسرى على الصدر في إيش؟ في الصلاة ليس تحت السرة وإلا تحت السرة جاءت رؤية صحيحة نفسنا من هذا من فعل اليهود وأيضا هناك حديث في الصحيحين عن أبي هرير رضي الله عنه, عنه نفسنا نهى عن إيش؟ عن التخصر عن الخاصرة عن يدع يدعه على الخاصرة ووضع اليد له طريقتان إما أن يكون هكذا بيضع يعني يستلم بإصبعه الإبهام والسبابة الرسخ ويضع على الصدر او يضع اليد هكذا ما ما يعني باستطاله الاصابع على الكف الكف الايمن أما بقى مسألة القلب وغير القلب ومساله المرفق ولا هذا لم يكن لم يرد على عن النبي صلى الله عليه وسلم وان فعلها فلا تبطل الصلاه ولكنه قد اساء ولم يفعل السنة القاعدة التي تليها يا قاعده الصحابه كلهم عدول هذا سياتي ان شاء الله الكلام عليه ومن خالف وشذ شزوزا غير مقبول إن شاء الله في الدرس آه القادم أكره لكم قيلة وقال وكسر السؤال وضعات المال نعم بس احنا نريد كلام وجيز فيه ايش كثير من جوامع كلمة النبي السلام انه قال انما الاعمال بالنيات وانما كل امرئ ما نوى هذا من جوامع كلمة النبي السلام جمع تحته امور كثيرة جدا في هذا الباب وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلل وبين والحرام وبين ايضا هذا من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يلوز أن الإنسان يحيل عنه المعنى لا في التطوير في امرأة قيس لأنه لما ورد إنما العمل بالنية, بالنية إنما العمل بالنيات وهذا ليس أحال مفاش تغيير بهذا نقول وهذا مما أتانا به الرسول صلى الله عليه وسلم كما أتانا الله رعلا بالخبر عن موسى وعن إبراهيم وعن غيره فكاد الإجابة في ضمن الكلام على نقل الله رعلا عن الأمم السابقة سبحانك الله وربنا وحمدك أشهد أن لا يليل أنت أستغفرك وتولي جزاكم الله خير جزائي أحسن الله لي